وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُتَالَنَ نَصْبِرْ عَلَى طَعَامٍ وَاحِدٍ فَدُعُو لَنَا رَبَّكَ فَدُعُو لَنَا رَبَّكَ يُخْرِج لَنَا مِمَّا تُبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِتْسَاهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا قال أتستبدلون الذي هو أرناب الذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأن 119. إنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 110. إن الذين آمنوا والذين آدوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر 117. من آمن بالله واليوم الآخر وعمل طالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا, خوف عليهم ولا هم يحزنون 118. وإذ أخذنا هتاقكم وربعنا فوقكم الطور ما آتيناكم 116. بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون 117. ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد عرِّفْمُ الَّذينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةٌ خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا لَكَلَّ لِمَا بَيْنَ يَدِيهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَا وَجْهَةٍ لِلْمُتَّقِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إن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 قال إنه يقول إنها بطرة لا فارغ وَلَا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إن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 وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ عشر كان عشر كيشان هادوه وعلك من الله عشق ذيين أصعد هنا صارتنا تفسيرك قرآن كتريمك كان يتمنع أيضا بوكا كوما أيضا الى من سورة كاملة aya dasu toba tan من afadna oo ku eeyahay البقرة sooratiin nafsiha ila soorati buqara kullaha asheey huruto soo ila nihay wa aynu dhagay uga jirnay qisada bani isra'il ayaynu ku jirnay waxaynu maraynay si markay ka gudbeen nabiyullah muusa bin say marka looga كل كعمال قديلا دارلمن إلى غوشي إيه جرجال إيه غوشي أي أودك يكوبو ده وذا قراء إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخلها حتى يخرجوا منها في يخرجوا منها فإن داخل كل كم يدق الحرق ودشاجي ما اللغة جرجال سلتي بق عن طلاء جريء عدم غريبه ألا جريء لا واسى يمرخ بفري سبحانه وعجل مركب البابك قال ايتان فيقول شكرا لله تعالى فلما بعضنا مرخد مجاري الدتان وقعنا كن دتان الى عند بالله ويدي لنذكر يا لويدي و إذ قلنا ندخل هذه القرية قال ما قال دي واك ينفرى فكلوا منها حيث شئتم مرخد مجاري وبيت المغدق ارامو قولكم لو أشهد ما لله بركيه وحن قول الملك هم تبقى تألم مجالة سادون تانوحنا لكن قدخلوا الباب في الجهد الباب قادت مجالة قليتان إذنك سجوشا شكرا لله تعالى مجالة مقدسك إلا قعنتي مجالي إذا وحن نعلم مجالة قده هذا برارا وحاس إذنك قرى حيثان دونه إله أمه أتنقى وقولوا حطح إلهه دم في ذاف انكارنا هذا امر مجالد يقع انت النذق لي حد وقنا فينا جميعي ان لقينا ما نغدغت ادون وا نودميسه اخرنا في دمي ذاف نسيك رمضان يا موهله شيء ذلك نغفر لكم خطاياكم كان ذاك اهين دمي و هم مشهينا و ونركمرينا فقدر الذين ظلموا قولا غير الذي قيل الله وفعلا غير الذي أمر بهم فأنزلنا على الذين ظلموا جزا من الصماء مما كانوا يبسقون قال لأدبي قال كي تجدين كما قصوا كبه الدلال حصتنا الكبه الدلال حبة في شعر أعنبا سمد الله وكاني فماتا تمنهم في خلال ساعة واحدة تبعون ألفا يوم مركاتيه الكجيره او او مو وريري ونبي الله الموسى الذي يغيري و او منحي وننضمعي نواكو وكنغالتها سدوه يرو واذكر ايها الرسول الكريم وحادو شكتا اذ قرتا استفقى موسى نبي موسى او وراب ذالبي لقومه بنو اسرائيل اي او وراب ذالبي و او ربي بنو اسرائيل في اي ويدين يو سيمو اشجار اللوسي دي شادي اللغومه كيني هر كان رمله لونها كيني وليا لنا لوم كنقولهم قولوا قاعده قوه تضرح ما يجعلكنوا فلي اجى امرك وشو كو دفتي داق عسيده ميسكا افرغت جوا داز الاركبوا حك ابو غتاي شدى اله شدى انت شدى انت شدى انت شدى انت افرت دحل مليك ابنوا هنا هي اذا الذي قال النبي الله يعقوب يا إسرائيل اللي يرى عبد الله الذي يتبنوه لليه مدى قبيل بوليه قولك يا إيدان كوبا مرمين الذي يتبنك إرادة برقان إيسا قربة كارمتها قبضته هذا هو رابط الوسي المعجي فقلنا هو عامري اضرب نفا موسى يعساكا وصابا الحجار وصا موسى وليا بلوه أوشي مرنا هلقا نقنجرسي مرنا وصا نقنجرسي هذا كدفو هذا بلح فالقاشا يورح كم رضي سلح الروح العلم عند الله واشق المفاصلين ذا بأساك الحجر لا رأوش هذا كدفو فانفجارات انفجار برغسو فانفجارات وحاب برغتي مين من الحجر هلحكوش اللقونه في طي إثنى ساعة عشرة فضانية اللبو <تصفح> محيه عينا من عين إلي يا قد علم الوحوك هذا كله ناس هاي الأركول ضيّة رانكي القبيل كملا مشربهم كالم تولي أنت كعد أنت كعد زعمي يا عليل مجلس وهو ربي سبحانه كلوا عنا من رزق الله وشربوا عب من رزق الله أن كل ولا تعثو في الأرض مفجّد إلى حد يكون شكر يا استقام الله على رواه انا ابن كل شكر له وضل حقنا كنتوصله الى النعم دي كو كبرته وربغي منحك هذا عاسس انت اتكثرت عين الججه بيته وعاده موافي بشرك ولو بتقول الله الرزق لعباده لبهوف لك لما انت والو كبره قالوا اني كان الله يضغى راهو ثغنه وكفلت ايد من داني بدون يعني كل رب الضيوك بره ويه قال لي يرينا يرينا ولا تعصوا حق سن وهلذنا في القلب دوله مفسدي عايزينكم دول كفروا والمعاصي كو قتايو كلبا انا لولا هذا لو وقت وقتي كل قصه انا كلامي كان رسولا اولا اثباتها كصغا مودي الرساله دي يا لصغا يا محجره بني اسرائيل يا نبي موسى على وجهك دعى النبي المعظم ايش صوغه ده رسول الله قال onnabiya oo waayay nigu soo gadinay hadduusanahay inta laguu keymo oran karta kolkanka qistada nubuudi waa la soo degta halabana tasliya ugu sugan oo dibkaan nabay moosa ku dhaca markuu arko oo garanayo waxaan isaga inaan lagu bilaabina nabiyasha sanno dibi jiray annagana israr nagu sugan oo ki nabiyasha aadin jiray ee rabbi khilaafi jiray ee dafiy maafiy شأن سيدي الله بها ديين الله قال ديين الله بها ما ويجي استفقى مركو وراء عبدالبي موسى النبي موسى لقومه ولذو كدسيب بني الإسرائيل هو وراء عبدالبي فقلنا هو عامري إذ نفى موسى لحساكه سادة الحجر درحت فانفجرت وعا برقة منه من الحجر فليسي وعاك برقة إذنة عجرة ثمانية اللابة حين من عين إلي يارا قد علم أقون سلي كل أناس خائل أركاء مجرب الأركاء مشربهم خارم تيكاعد دايين أي أخوه سيدين بركاج محمد يحرير الملك شرهب الإنتي كاعد بايين شرهب الله إنت وخاصة اللي يكلوا هنا رزق غاسل عيدين تجيين واشربوا عبا من رزق الله وعنده فاتح بإنشيين عبادية بيبلة هنا ولا تعتو حقا صنونا هلا بنا لطي يقفزكو وقاذا في الأرض قولك جميلة قفيا لطي يلطكو وقاذا بالكفر والمعاصيات كل شيء مفسدين إذنك هو خرب ضعيو مركبية هي مرعاكتها بحايا هي انتظر سمد لها كائنا أو هي جاهز و بسل كي الله قلت ذلك هذه هدي سبسل لها كائنا باريس بسل و سوقيتها و نصدارها كل من تالسات بينا لها كائنا وحبا جيكا هجل كوي سير واتوش يتجل. وحينا انا قدرنا انا اجيه لك عنا قنا ان صلاة انا ربنا انا عالمية بقى لان ربنا ان تقر لها كاريه اولنا ارفجرين انا بلان الرسول الكريم واذكروا بنو اسرائيل وعاد حصوصتان اذ قمتوا مركاترها لان يا موسى يا موسى ادفدرهو ان رسالة اللي الشيقي نبوة اللي الشيقي لمن علماء اللي الشيقيين يا ادفدرهو كباد يا موسى لن نصبر اطلق هذا على طعام من حنثقك وعيد منها كيف سأل لك هنا هيلة بسيلي جاء بك إكتين ما نجي إينا بقعان واعكرا لقعب الكتسان الملك من على علي مو ملك منتظر ان كان يجيزا كان كم مدرنو محاك رفتينو فادعو لنا ربك إذا تغلب أدو أيقو ربي معاملاء ما كيف فادعو لنا ربك لاجين أما مجيشين ما يتجعون فادعو لنا جيالي أما فادعو لنا ربنا مجيالي فبنا هو إسكترك يبدو رضي الله موسى قال له آنه عن ربك قلقى موسى ربك عادي نوتك إذا بتخلى بادوا مو أعراض هذا رزقك إله الحمد لله إلى الربى لقوه اليوم إذا بترسل دعاجه فتحول لنا نوته موسى حبك نوته أم عدرة بتين يوقي نوته لنا أنك مما ويحيه ثم الأرض عرضه لزوم من بغلها خده ربنا بنا ليه أقول جيه همبيهة فح الربنا وبيسائها قاجري يا خياري يا قرن ربنا يا خيربش وفومها خونا ربنا يا وعدسها وأدش عسل بكتان ربنا وبصليها أصلي ربنو مو سوايا وعروسك أصل بح تقيمه يا وح نضيفه او أو ياسمه لبليس كدور زدنيا قال مو سوا أنا أنت أكست بارك خلي إلين دابس هم جل عنو إيش فانجا ما في إيمب أتستبدل ومو أحد بدال قالنا يجي ألا يشجع هو يشجع بأبنه سيد أو علماء سويماتين سويرا علمهم بالذي هو يسرب خيره في عنان تبطنه من الله كيم عفي ما كوت هو حول أنا ما جبت لنجيو أنا ترى النبي لو جلي إن عزانا بخولي هورا كان نخولا وانت عليهم ما إيش كلافات وانتني يا بابا قول هذا كمجي ماوركا قالك علينا ان ربنا فاثني يا ها إهدتوا مثلا مجال الدكا دولكا مايلكا ميداد لكم وحدنا به ما سألتم على المعد ورثتين عليهين صابحنا دولكا ملك دكا محاق الله وقود دراي والدوري بدون حلو عليهم كوركاوضا الظلة درابة يدفكو بحيد إياه والمسكنة عينيو يا والله من بالله خليه نرى شيخو سورة يين كي من مال كل كذلله يدانهم أكركوا اللهو سبئه وبعو وحيلهم نهده بغمابن عرو من الله كتيم يعريك صرفك اللهو عروضي كذلله اللهو سبئه بعو بأنهم يجا وإن كانوا نهده يفرونك هو كفرية بآيات الله آيات إلى زاد الجيه وها كفرية ويحصلون وحيدا ما ين النبي نبيا شيئا غير الحق قرنان كان الا الذي لا جرم مغوتا ما احيى النفس دبا النبي وإلا الا في حق النبي لو جرت ما جرت اما ذلك الذي واثق دي تسعليا ما يهديه لا له او ترى قرماي ماي بنان كما ود بين شوقاله تلك حدثت كنت شايف النبي بطي شو بينكم هوي أول نفتي سيواء بدبالي سيواء لكن سيكون رمين معا كراعي معا انت اتعلمك ووفي اللي هدا تعالوشي بكره داي تكديم سعليه اللي تعلمه وكي قدام بيسيواء قلقى عن نبياشي يهدي ليه ذلك لي سببك الله اللي عنا داي وعاوان إما كي سيبتي اي عصو الى قرم مرين او كانوا النقدين يعتدونك هو الى قذبة يقتل حقا انت يقتل الأفسادات بعض ذلك ثم انت يقتل الأفسادات بانتا لقد كان العائل وما بحثك كان اللقاء ذا المريض واذكروا حد حصوصتا كد قلتهم قورتنا بترهدين يا موسى إذا تروا هي نبي موسى لان نصبره هذا المينو حلاته عاما عن تاكوركت ويحدي هل بس لم نرغنه فتقول لنا ربك هذي الرب بها النوت إذا إذا تروا الرب فادعو ربنا يا ربنا أنا فادعو الله على النوت سؤال رسوله يخرج لنا هنوصوا بحي مماكي حيثم بتو الأرض عرض الهلسو من بغلها على مهي يا خبرتي وقصائها قاجارك يا خيارك يا قريه يا خربسك وفومها صنطي يا حنطدي يا وعادسها سلبكتني وفصلها كوانا ربناو على مذي مساوحيني أتستدلون موحدد الغاذنة الذي سيقه هو إسكا أبناه سيقه على مهانة بالذي كيك تجده إسكا هو إسكا بخير عافيما أتكبرنا يا صلى الله عليه وسلم إجبطوه وبتاك مثلا بلد داك فإنه لكم موحدد لاني. ما سألتم وعندوا ورزتان والذي ربادوا حالة شبايا والذي قلت لفتاك عليهم فركوا ذا اللي قلتوا باي هي هو المسكنة فباو عيل نوخده وغلوبن عرب أي من الله اي بقرن نوخده قالك سوفك هو اول كانهم يقيني كانوا نوخده يكفرونك وكفريه بايات الله الى اياتك كفريه او قوموا يكون يكونوا يكونوا ليقوموا بذلك ينتوا وابني ويعطون الوحي لاي انبيي والله غير العدل حتى في يالي كسببك مما كيف سألتي سواهي اي حسوها سنة مفرس اوه كانوا اي نغده يعتدونه فدودها كواه تلك حدود الله فلا اعتدوها يقول بل لنك بل فلاك تغربوها خودوانين يقين اوه قذبين كل هاداي قذبه هادو اللي قاني يدر حمد اللي موسى ان الذين امنوا والذين هاد ايضا اوه اي عدين ايشا افتروا افتركوا فاني بغير هدلانه هاي هي الناشا سنكسر جيلي وحيقبانه يستمره وحكريته وحكوه الله الإيمان الصحيح والعمل الصالح مالك مالك الله سوفان فاني اوه مسلمين تناي فاني انا المسلمين يهود لا يهود لماذا ده يهيكوا نصارى نصارنا النصار لماذا يهيكوا فاني صادقين من لا يرا يجنان مجال عراقوتال مجال هذا موسى الذي يجري لا اله الا الله الذي قالوا المسركين تقول لك فلا اله ل الله وعني صادق وعني قالوا أما مسلم ما سيئو أما يهود ما سيئو أما النصار ما سيئو أما صابق ما سيئو أما وجوثي إي مبتني إي ملعي وحاده عن طسه نسبة إي قبيل إي خير وأيكويا للمل إحدى الإيمان عمر فيها التي ما دفت لبدأ سعلق تقول وصدق الله إي يقول إنا أكرمكم كل الله أتقاكم قال ان الله حليم خبير قارئ تعالى سدوه الذين أخيار تعملوه عن الرميين إوال الذين كوا هادوياه يورين ما بقبله من الذين أعملوه مسلمين تويل إوال الذين هادووا اليهود والنصارى يهود وأتباع والنصار. موسى نبي موسى إنتي رعل والنصارى وأتباع إيزا كون أما صليفي أما أي أن نجزي أنت وصحنا يا وصادين أنت أن قرأت كليك لحيتي وحضرت خبر من خوها أما أنا شن أغني يا ذب إلا إذا بجحظ لقول عبد الله رومايا أما مثلي نماها شكته وحالف قراؤه الرغدا يحويه ذي يكمله وحافجه الذكى إيماننا قفتي إلى رومايا واليوم ما له رومايا الأخير ذنبي ذي إيمانك كل وعمل عمل فلا صالحا عمل صعوبا شريح هذا النبي محمد أماشي قرر سيول تتعسى فلاهم له أجرهم أبا القدسة إذا أنت أنت ربهم فبقوا الأكتسي كليهم ولا خوف عبسي عليهم قرقوا ضماء فلهم الأمن وطمانينة وسكينة والوقار إليهم عبسي أفتر مطال ولا هم منهاني يعدنونك الفرح والحضور والبعجة والسرور إليه إذن وهنا له حوايا اللي تتكرب عليه مهن الصحيح والعمل صالح قلت سائما صحيح اللقاء لكرا نبي محمدين حمير كريم لماذا نبياشي كور ورحمين النبي هان تيلي كوريه قران كهو الرحمين لكن بقنا هان ساري المفعول ما ساري المفعول ما ما أنتم ساقيتم حدا ينساقيننا نفم طهيرين بانتر بيشعلك ايه اوهيه ورديه لكمولس لها مدينة اعشقين ايه ايهذا النفطة طاهرة اخران هو حيه اكتب ملكي نفطة طاهرة ايه الهو اعبدان القرآن كالنوش قد افلح من زكاها وقد خاب من دتاها نفطة هذا حتى طاهرته من الكفر والشرك والنفاق والكبر والحقد والعسد وحن هذا النفطة دا كطاهرته واللي بعد الجنة قفيت وعا وعادت قد دخل الدكتور وعدم كانه قد دخل كذا من زكاء وقد خا من جلسه ما كنفتي مع ظهري كر الايمان بالله عند صلى الله عليه وسلم نبي محمد الى الرمي والعمل على شرفه كتابي لغوت ديه هي سنتي وبياني لا بد ان لو دخلت نفسي وإلا ما انت الا لله وعادت صورت نبي موسان على وصدق الله يقول لا يعلم أهل الكتاب أن يغدرون على شيء من فضل الله وأنه فضل الله يؤتيه ما يساء بلك في النبي إساء هي إنجيل يا في النبي موسى اللغودجية ثورات ثورة داول اللغودجية سعود إبراهيم أو موسى ما شقي ألمان إخوة ما دعوا كلم حيث ما سبار لعي المحوطرة ما وحث لعي ما انت وحاشك يا النبي محمد عليه سلاة والسلاة قل يا ايها الناصر اني رسول الله اليكم جميعا ووحيى الي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ الى يوم القيامة ايه كتاب كتاب سقينا حتى النبي محمد رميتي كتاب كتاب كتاب كتاب ملقى عنت هذيك الجهتة حتى اللبدا قلم مرتي اقول لما حال تعال فدوه يرينا الذين تذكى آمنوا عقرهم يجي المسلم لما شاقنا إيهو الذين كوا هدوا يهود يهود يهود شاقنا الطورات إيهو موسى تبصع النعلم إيهو النصارى نصارو انجيري النبي حيث تبصع ذا والصابعين قول الله صابعين تقوى كالعذي وغيرهم من الطوائب ما هي القبض بلنجيين ما ذاديدا هو بلنجي وحولا يشكد هطوب منفوحة أمنهم إيمانا كاملا إيمان دابورنا ويقينا بالله رب العالمين وعبده واليوم مارنتا الأخير الدبئي لا بد أن قفك الرمايا إيمان كريه لم رموا تصدق إيمانك ربا وعروينا عمل صالحا وعمله عم عمل فلا صالع العمر صوبن وشرع الله على قررتي إلى نجديين نبي محمدنا نبى ربي قرانك يعديك كقران إخلاصي نيسر بالوجود العمر صالحا نغنا فلهم دت كان عليه أدنهم أبا القدخولا وجنئي يدن بالضاف إيا حور العين يا خير بضان عند ربهم خبقوا أكتش كله ولا خوف ولول عليهم قرقوا دماغا نفت قليو إيا طمانيني يتجران إيا عاصلي كله إيا أدوني آخر اللبذب بو إيا موران إيا إشعر الجنية كما يقاني كوائي تلاح لوشا يتكردان ولا هم من أهان أي في من لعان أولد يحزنون قوات طيران يهود وهذا يعقى أستغان مات تيرانيون هايين محاجره فرحي لكل مايين أرك مايين تيرانيون وين أخذنا النساقكو بدون إسرائيله إلهه والله بالله ماي توريد الله كهناي توريد وعتني قاته اللي يري كما جير مايين هاي وحديكو ديه بلانتو عنوصه النقضي ودهنكي توريد النبي موسى اللي هو موسى اللي بي كتابه لها قاته اللي يريوا ديهن في تونسينه انتلاك وجيه لا لا لا ضلقوا قصر وعلي لها حمال لجينها الله إذ يقول وإذ نتغن الجبال فوقهم كأنه ضل إذا بعشان بلدن هرقلنا أوكل مضحي لأسورة فظنوا أنه واقعون به ونأتي جوال لجسوا فجيئي دردوا كفورا معا علينة بس تقول مدود خذوا معاتين أخو لجحنا والله موسى موسيقى طوراتهم أما الدقانة عن تلاجأك الله أركض من بلده بكونه غماً فأرتيكوا جوشي الملاك مركم الدقانة أنا في ما حقيقة في الخالة أعلى فدوح وير والكرو وحد خصصة بن إسرائيل إذ قرتنا خدنا ثبانا مثالا كنبلناكينا بالعمان بما في ثورة انا أضمون الروميين يسيم ثورة أذن انبلن في ان كو ورفعنا ان كل يوم فوقكم بلدينا اقوم نورتي قرعت انبلن في ان كو قبالنا وايدينا خذوا ما كتاب كان اعطيناكم لنسمي بقوه الحب ادنيه جتني يا دلالي يا بان ان في طلبوا ايمان ضعيف خذوا ما والقرود فسناذ ما فيه كتاب كتوري هذا جلية وعقول العكامة فسناذ سري وكدقمة حتى سافير شيء العذاب يعري لكن لعلكم مننتين هنا تتقوا كدو زتان على أب إعلامك ذات كدو زتين آن أنا ذي نري حضورك مركز يقصبينا خوت زمئنا وعطينا أورك أيضا لقنا عثني مزجكيرش ديت مباغي دي يالاصيرين كل كصدعنه وعصينا ورخي وهم قال لي ما دي لكن ظالميهم منهم، امركي دغيش لوقا ده اي كو تگين دلك هاداي تگين نالكي ثم كاگدال توليتوا هذيك من بعد ذلك حضر كتاب غير رميزان كاگدال او عاد كجدتت كحي لاي شو اي طورات كو ضغمت فيها موسى رميلها الى ادمال مرسي واكدتت بذي الحد لله إذنك قاضي وليس أفعل إذن دقالينا إسراء الله فضل الله إلا دقالك جادو سنجري عليكم كركنه نهودة بالي إياه والرحمة نحريصو إذن نحريصنا لكنتم الله إذن من الخاسرين وطعبك وطبايو نحال إذن كده إله والله إذن حاق إله والكعزين كعباده إياه نرد أدمضتان كما دقل إذن فضل إله إياه نحريصي شادك دقان تهين يو إذن واذكروا حد حصوصتان إذن قرأ خذنا عن كتابكم نتابكم بلنكينا ورفعنا عن قريالي فوقكم دالذينا أطور بوركي ويني وقلنا لكم عن ذيني خذوا قاتا كتابكم كتابكان آتيناكم من إسليني بقوة الحق واذكروا حصوصنا ذو فولية ما أحكامتا فيه طورة قطال حلالا وحراما أمرا ونهيا حصوصنا ذو فولية لعلكم الكاس منانتي منها فتبوه عليه على بكالاوسطان ثم كالقبل كوليتم جيتساتان عما التزمتم القيامة عمل العمل بما في طورة هنا طورات جيتسا وكالجيتسان من بعد ذلك حتى لو قلتين كالقبل فلولا فضل الله حتى أمالا قال كي جيري وعليكم كوكي نيس كبا يا ورحمة النهاري لكنتم من الخاسرين هو تعفق بايو فلا عَلِمْتُمُ الَّذِينَ الذين في اعتدوا فيكم فيكم وعلى كلا خير قرية خلد بن وثراي شان إن لك ذواهين والرب يرزوجها وغسوا هرجين مر والبر كل كقوة كان لا يتجنعين شرح وقت الله كل سيدانا هذي بلن كراها، سيدانا قرشوس اللي يتخبيه دجي، كلهم فينا وح لوح جينا، مال إنتي سبت ده إنا إلا ودار تجيب بنانه، إنتو صور عجاقم كي يكذبوا على ثيما، مالني كله اللي إذا عير لو قارن له بده هو سجين من حبرلماه، سيدانا قرشوس اللي يعن الحياه نجي، مال, اي مال إنتي سبت ده إنتو صوره على بجيك، وصيوا هي جريها ثيما. قدرك قوي كثير مرحب بنخب النخبه عمال انت حدا قرت اتفق مال باجيكم مبارك باركي قال لي سريان ليالي من ورل بالذليل قال لي كلام الله جاموس يموقف القول معذب والراج إن يبدلهم قال تعالى كذو عي ولا كذو حذبا علمت منا تغنم بن إسرائيل الذين قاروا تغنين اعتدوا عد جدبي منكم لينكرين كملا في صبتي, صبتي في بيعدي صبتي ما لنت صبتي وجرذنا وعج جدبي واتباني أنفق الله أني راهم kun on olla kiertäen täyry, kasiinä dumpu vai, ajana jäädään jäljellä. Abaraan märi hirujais, koska poliitti lähti siirra, jäljellä se valitkarna, kuva vadaan järvor muista vadaa, jatkuvaa maglia, eli mäi velaa, kenen muijaa jäljellä vadaan järvu, sen mäi jen täm päi, جعل الله وحاكي ياري وقيل يا أرض بلعين معك ويا سماو وقلعي أما انت لمدوا بي ياري فقال الله ولي الأرض فيها ضوءا أو كرا قال تأتينا طائعين قل كوحا ما لا يعقلك أما الجارية أما بطرك بهدنوح سمسنين كري لو ويدين أما كثاؤون إلها سمين كم أوليه فيقومه هنا أما وحي أسنين ثلاثة كيسوم عج، وحد غلش كيده عالي أول، أذيلنا عقله تر عظمان واقطة كت ليجوا، هذا اللي جاهب فرير، فقمنا لهم يغا كونوا نغضة كردة تانير، مكوار لبدري خاصين، كذب حال، كل كتغير تمان سن القوي فرحه ما هي بدري من ولا دار، وهذا مات كان كدا يومك يا يوم مواجوفه ايش ماجيش كره الله ابو رز كل كوه فوق قال كول يا لوه كان في يا حتى نواجوفه ايش اخوي من ده هنا والله حقيقي اللي بقول انه ايه اللي عليك درجه افرم بالمدوره جاي منك على كذبنا والله حق فجاء له وعن كيه لكلام بجي لما ضيف بجي نايت بين يديها إبرافنا ورتيجة جوكي وقرد وقت في النوري يوم خلفها يقدم بأيو أنكا وموعدة أنوانا عن المتقيم بسألك بقى وقال لي وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمر لمن قبل نساء لك ذي آيان قسدا إلى آخر درس والكحرم قسدا هو الخزنة آخر درس وكو إمانا وإذ غتلتم نفرا فداراتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون اول قصة صدروا لعضي كلمتا صدروا لبن من بعي بدوا ايروح معي مبنوا واما القبان حولوها وعبدوا بادو توقتوا با لا يكين كده علي ماركي ضمى شيدانا التي اليكي عيرتها وردادو حالك سلاح عوان ترقبط ودعوه تكرجو ودعو لي في بارت عيزته بغتي جيسا عواني ما اللقرم هذا كل عطور كيلوثمانيه كل عطور بيرمركو واكبرينا ماله اورورو واثره ورال 880 لودني كل حجر ماك قادته كيلوثمانيه حوري كان نمو سوق عيني كي ما والكيبو والكي نذيرو حقا من سيسي المباركي ممكن يجي له رضايه مكتي قالو دي الله عين الله ما نجر من نؤغي من نغانو كي قالو دي كرا صور على لو قبيله اللي سوقو طيب قالو يمكن اللي هنا عركي كان انتي اكيد لا هركي كما ده ارنتي عاد يا حنيسه وايسه كو وينو الله الله واه كانوا كوانا كو نبي موسى النور اللون يمت. نبي موسى وحنك أبريهن في بيه وقره إلا أنه سوئنه نوحه ديه ميت سواد قابنه أتمنى عالي للناف الله قولها أتكمل القوية كلفتك الميت أصيغفتي ديهنك هذا اللعنه ديتعاليم في الهقاتان يتسريع النبي بوضي له والناف الله مركز فيه ودوه sayn tii arif ka kayraban ka gooye ku duftaan meenka intu farisuu diree waralkee beelaayin jileewadaa hoorana maaki la kaay kulka u gooreeyso muusa laa degalmoo allay muusa dadku diree min ka din day lugu muran لابا خيرها في ما ماينها يشير يلي المشاكرة الصورة يدي لها ليش هدي لو قادي موسيني كذبتها وحن أعمر عبيها حتى نلقوا مدقا غير شعي وحالي يستعى بل نوشك جادي شوائنه وقادي قادي وحالي يستعى حفرنا مر لبا قادي لو موسى والشعي قادي رهلك من ذا ديجيو بارفونا مسوا حول هندلك جوي لغو سكايا مرحي لغوداميا دارا لغو فال لغودام دينا ما امن مركز هذا شلون نقدر ميداف خلونا لو واميدو بدون تا كل كم ميداف عبدان يمنو في حدود واي صدع ميدنا لو ما سايجن واه لا ييري mitä pidä paata no kakomaa? Päsäkkiä paata nouturia. Ja mäkintä on välin noin. Ja se on niin, että se on laulanut, se on niin, että se قام رقي مقرك لقد بيحي مقرك جدا من قبل انا جيت تاكاد بيحينا كازا كفره خمسه باي اوغا شني مالصين لا شدي و لك قول مقرك لقد بيحي مقرك تمو كيو دحامو لكاي كافي اي يجينا لوروري قال تعال فبيوحي وين وقتنا وقال موسى نبي في قومه شاركوا كل شيء بني إسرائيل واحدين من منك أموحيد للنوسة موسى وحويدين إنا الله إله يأمركم موحيدين فرق أنتذبحوا إنات جور علان بقرة النافل فصول الله حظ لي النافل أجدك التعاق النواس عليها أمر كلكم ملا قابل وراي يجا ججا الله بي قالوا أي اتتخي بنا مو اسمه عم نغير انا ايش تجوا اخوا لو بدي اخسوا وين النوطا مين كان منجي ايتينوطا يكون تاكرا انت ورك انس سليمانا نبي موسى ولا يا بي قالوا ويويري كنت النبي المصطفى قال لغوت مي ايذا بالرح والرسول حق اريد المهم انا ولو كاني سبانه ايشي لا كرديا لودعني وهو في شيء ناسك مدللة كنت أسوى إذا بداره قال موسى يا أودي الله إله أن كمذا قالي انا أكون إن أنا هذا من الجاهري قوة قمة ذلك محتاجين تورث كده اللي أنا ولا على لقمة تحتاج كأن لا ولا قرب جرا ولا ترى يا محتاجهم مسكين اللي يقول لي أنا يا ما اشخدها فالنبي يا رسول شكا ادالو قل كا اردالي وشك تنسوما ثانوا لهم اذ وقت حص قال موسى اويري لقوم ايريارك وكبسي ان الله اله لاموركم وحيد فرا ان تذبحوا انا الجود علىه اسم جنسي وايه اي واحد اعنسو قالوا اي الاذه اتتخذونا موسى موحبنا قيلا تزوان قبل غوثي اشخي قال موسى اويري اعوذ المذن ربك ربي وعابده أنا كونا من أنا كونا إنا كمدبا نخلق من الجاهلين <سؤال> كوى إرجاعها إذاكت محتاجين تها كلها الليلة <سؤال> وارك وادبه حجيوكا زين وارك إيرو دبيهي مالكا قارن نفل أطونا قالوه حيل هذا لنا النوتوك ربك إلهي رب ما موسى ربك تبين ما هي نفقد جوره نلله بقرة جالس يدور يا ذا يا وحش بار حال مسوي إنه ربنا نقوله وحده يا إله إنها مجد جور هذا اللي جفرا بقرة والنفر لا فارض فحارة قد قوي ما ولا مكبي ولا بقر الماء ورنيوين يرن ما عوان وحكة عيسى بين ذلك وينمو يا ويل نمو يحلوه يكو جيرتاو يوالعد معا قوشي فلما شددوا على انفسي شددوا عليه موسمكا طوان يوحيني فاقعلوا ما تمروا واركا حبا ديني تاقونا على اللي يجيني واركا ديكا تاقو صعا اوه الرئيس قبتا كله انا صوتا يقول قالوا اي لنا الناطو سبكا لكا ربكا يقول لنا هنوالعد ياير ما في يوالعي قال وحجر ملكا ما هي ظهورة تاتي بيها الخبر قال موسى وحجر إنه رب يقول وحجر الله يعج إن البقرة نبقى قول إيسا لإذن فرق فتبقرة لا فارض وهي إلا المدائس خبر قوار أماها ولابك وإذن ألحر لماها ما وعي قبع إيسا بين ذلك قوارنيه الميليو والنمو يففعلوا صمايا ما تؤمرون إيسا لإذن هذا مالحادا اللغوشي قي. مركز صفعلو ما تؤمرو وعن ذاين فراي يالا اي دقاء قانا يهي قالوا اي راجل ادعوا لنا نوتو سبقا لنا ربك نبينها النوع جايب لنا أنك ما اللو نحا مركز قورا عنا للا يهي قال وحيد النبي موسى. إنه ربك يقول وحيد الله يهي إنها مدة قورا عنا بقرة والنفلا صفره وأهو كل كوكاكم من ذبك عدينك ليلة هي جود. كل كاسوع يفاقع وحذرا لونها من ذبك. بين عسوه. آل قروح بلون. كل كمركل ليلة يسافر. سافر سفرها ذبك إلى ورثقاني. و من ذبك مرندة كرو. بين عسوه. جود الحجان حذان و كجرا. كل كاسعدن من ذبك إلى وليه. و آل قروح بلون وكما كميرا كأزاب في ثلثيكا صفراء وفاقر وحي لم تعي بياب الناس وسواد حالك وحمراء قان لين قص الله إيا مدود وحراء مقندرة إيا عدان فينا إيا أول وراتئة أول وراتئة كورا وحياب قريسة الناظرين أتكافرينها قاكا نافقوا روح بذل قال دونا مدبقينا ولا سيغ منغا قاي اروا الى لنا نوط نبي الله موسى وربك اديك ربك النوط يبين ربك النوط اديهو لنا ان ما لونها لون البقره ماكمين بك ذوحو قال النبي موسى لخيه انه ان الم... إنه عنك ربك يقود ووحو ينهي انها ان الماموره ما قبل سفره فقرعوا وحاضران لو نهاملوا كيذا أو القدودا أو ورافعوا هي قرعوا حيثا خبت النفلقا أو بسوها تصروا وحيثا راح قريسا الناظرين إن تفهيرين أيسا نفقوا كيسا إيجير كيس يهيلب كيسا دقان يال عرفوا ما تقضى بلين لحين باديه وذاكوا بهر الله مفكاليه ما ثواني داج يجوا دوورت احمد قبطه انو ايراد قلتوا لنا النوط مو ثوربك خبيها ما هي يبينها النوط يلي لنا ما هي نافكه لفر هو ايت عاملة الامصاين يفتك يميه نوك الشغو مركزو هيي وهاي سيجهي مركان دمكو ديرين قلنا أمين قر كمت حتى استوقفت وإننا أنجى إن شاء الله حدوا يبدون قلبا لمرتدون وقحانون هنا سبحان وحيد لو قالوا حتى إن الله بهم لما تدو إلى الأبد ولو تشقون حالنا لكن قر كين إن شاء الله يرادن أي استوقفت مركان الله شري قالوا وحيدا قدر ناطق لنا أنجى سب كان ناطق جبايين خبها عطيها لنا أنك ما هي نفقن كوراة للايها وعيها بلد يباديا ما شانكتونه إن البقر وحلو الليلة تشابها وأساكعين قسمي علينا أكركنك وإن أنك إن شاء الله هديئة بينا لنلتك دون وهكوها نوني دونه ولله ما عطييني إذا كان قال نبي موسى وحويري إنه ربي يقول وحده الله يحي إن الله إن المامورة بذرها نفجورة اللي ذل يحي بقرة والله لا زلول الحين ماها زلولها لا ييرا لا فمرك اللقامبرو الله الليليو أو رك أو جل يحيين من حي يها زلول ييرا كل كلا زلول الحين ماها نفلا جرباري أو نوشك أيو أو بيرنوفارو ودي لو قعدوا ما غيروا لا تتصير على رجلك دي ص انار ما ولا تصغي عرفه ميتولان جيجو بيرى ورا مسلمة ما مسلماتن اب فركمر انكمر انكمر ركمر جسمر مدم ما لا شيء تمده فيها ما في اور الليجين تشغي موغي مدمر مدو كده واكي ما انت الجواب سوق اللي إن شاء الله إليه دور إريارتي إلي سيوها منارس قالوا الآن جيتا بالحق إذا بلقى أنت هو ذا كل كان ضمبري للألان جيتا بالعقادة الروسي أرتي أول بي المشاهدين أموه وليس جاء بالحق كل كانوا قمار فلحوه حتى الحق سيارتي ثاني الشيء أجيه وليسوا حق سيارتي ما كان إيبا تلمانتا وقلت أنت عرفي. إن شاء الله إليها فرضا من سي فعادي لهذه اللي يري نفسي هايين معها يرمى فرض من ذا مالك هه مالك, مالك. مالك. مالك. مالك. مالك. ان مال انت في المنكف لواب رنك مركاسه حنوني في بارغا اتعلو غرك قالوا حي ياليل الان حد ادي سموثه لطيم الحجون ات اول وانا وريزي حد قادر نصيك وا ضاوا اي نبي موسى ضواي نيجي ندررو كل كفيده باوها نبكي الجور عين وما كادوا مصا كيف قال امركم مدعو حين مثل مركي لا امر مر ان ما هيش حتى كانت عده مره ما لونها ما سنها اللي هي عامله إشارة الى اشعار كان قالوا اي هذا ادع لنا ربك يبي لنا ما هي إن البقرة علينا وان ان شاء الله لموت قال النبي موسى عليه رب اقوله رجله يا هذا الذين فرى اغارة افلاق و لا جلول مثل اللي هي و خيين و اللغو دهما اللغو قول اللغو الاجتو معها الارض اللغو عربة فاسة ولا تسقي الحرسة ترميد ورابسة و وزان اللغو جيبا معها مسلمة ايب برسات و اللغنبت جليل الملاء الملاء دك ملاء اللغ ملاء وان افسليم وعافيمات قبل لا تي يتميدا فيها قماتنا وهذا اللون الأول من القيهورة وصفره مثل لماله قالوا وحيدة الآن هذا قديسة موسى التي مد بالحق ورعس فقد بخوها قولوا عمركي جنب بعد جود جهيب البابين إياه وما كادوا مستع ينسقين ماركي هورة يفعلون وعلى فرقنا يعلان ما ينسقون قلتنا أول قيهواكنا وموسى اللوتا قلت قلتنا لأيها الموشاك أول قيهواك واذكروا البنو إسراهيل وعال حصوصتان إذ قتلتم مركة عديشان نفسا من إذنك إذنك ماذا؟ عديشان حتى عديشان بقى رأى لو جلوا الله عجرينينك فدرأتم وأشكر رفعتا فيها نفسي أذنك عديشان, عديشان ما أذنك عديشان مرهقة بوقت قاليشان والله إيبه مخرج الله صابحنا يا واعي ما قياد كنتم الأنجلتين تقتمون أكوا قرية منك يا الله دان الله يا الله درسولة منك وراء الكيس ديلي حتى ندقر تانكوكا باي إما يتيش انتون لكا عاكو في مالكا لكتوري يسير حوليسين بحل ماهو قادو مكتشين قوانكا قادو كل ماحربوا منكاتين لأسراميه إلا وحيدوا والله هم مخرجون ما كنتم تكتمون فقلنا وحانلوا ايه بايلي ابني في بعضها منها دك هديل قرب هادين لاقولو فين هادين لاقولو دوك هادين لاقولو كز بقردي مركي لقا ورعك غبال ان انت الله يقضى ميتكي لو دخ اسباب لو كنتي كراجونتاي امركي لو دختي لواحد هذا كان حكم كذي تقولتا نغتي والله قل كما نستع جلسايا قبل أهواني عقبا بالعرمة إستدعى بحواله وضحله لأنه مغوقات يقول كنت اللي أجده لابدوا بينا وأنه قد أجده مركز صدق الله إذ يقول ولا يحيق المجروس سيدي إلا بيحي في قولي أنا حدا سميته قوتي لهذا أبي جنو أخرب أدوك كله حدا هناك فائده المستفيد من الجريمة هو المتضرر مهما نظرغت عباريه برياج جو قان تفكرنا جو كام اخره او عوايه قفكو گل لغا گوي كل يا الله سماه حط لي هذه اجبني امثله لي بابا وقف انت وحله لي السلام ماشي كوبا باي في ولك رايك ذكروا بعض الوقت ات تكلمت بجش نفسا فهدجش حضارات واشكر أنا كدليل مدليل أنا كدليل أذكر ربيارث والله إلى مخرج إلى بعينها يماكث كنتم عاد كنتم منك وقرية فقلنا إذا وحني له يبلغه كثير الذي لم يك كله فت في بعضها بعض البقرة بقرة قبل كميرة كله فت كذانية كذار وإن في بقرة لا قبر عدل يقوى ينقول فت كذب أنت وينحيل الله الموتى لا تكاد أنتي سامي إلى أكون وراي رجلكا الناس كوجرت البص يا اللوج الحايل بجيلكم عيال اللي علىكم تعيل هذا الموديتي قاطرة أنقفت إنتي لصوب خلما وحين وحينا الله عين قرتنا الله تزاي منك وائل الجوية سد عذريو يعلم استغف خلق قام أمرك تعالى إنتي أبلة فريج منك دما شالك شبعتنا إنتي كل شيء لاسي ومشان إنتي واحد إنتي سوني وراي إنتي ليساك أركوه وحجل هذا اللي تسير ويريكم إلى أوحوه إذن تسنى عياتي عيديالكي هاي سورة إذن تسنى وليت يجدلك لعلكم تحقنوا من أجلتان إلى بعثك إنه سوحقوا عنه فهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أحوال عليه سؤال انت عبدالد قلقي عرض وقد خلقتك من قبل ولم تكسيان هذا هو حضاعين حدينه بأبوري إما اللي بعده يجد الديني كتابها للممه هذلك سعطى يخي الله إلى هن وليه الموتى قوى دينتي ويريكم اللواء إذن تسندونا آياتي آياتي, اياتي الخصوحوه إذن تسندونا تعال لكم تعقرون لكي تعقرون آياتي تجارتين وغاتين بعثي النصور في الجزاء التي وإنه ينكوا عين أدنك الله إذن قلت اوحا لكوالك وقال مانك للمسجدانك وقال بني إسرائيل اه انت صرح جاء الله تصير الى في قلبي بوضى بقعه قالك اوحا ايو وعد يوانا يو قاله اهل عركي قال تعالى هدو وحوت ثم انت صنصر شغني كالقلال قصد وحا انجل قلوبكم لا فيال فينا او وعد يوانا يو ايامعجزان لين تصير تانيال الله ينكالي قلت قالت دبر قولي وpero lawan والسيال atanafi wal sayyara marwa qawlan la yajin kusi rabay wa hiqam wa la yajin kusi ثم in hadu wadi ya wanqatatan ala kan wa la waya thumma kaddaba ata zu an gadtay qurumukum la yalmina min ba'di larika inta hada قطوة حق أضيك أمثلة كان الله كان إن قلوبتها بقحت بقحت دي الأنجواء قلوبتها بقضتها إلى أهو حجر وإن من الإجارة بقحيالك وعاوك ميدا لما قاراك ميدا يتفجر أصدا ضلما من أجيسها لنهار وبيع فيها في اللي قلت اللي ينكمل أبيه بقوه أنت لا يأديوك كتن أي بيك مالك يا لين كرو كل كذا العيال في تنتيل اللعان اي بي بك توبعانه انا عايزك دلع قايل لما ضلجك منها العيالك وحا لما قاره كجيره يصفك قد اللعاء او فيخرجوا من اديسال ماي بي انتو كرب اللع اي بي بك توبعاي منها لك عيالك وحا لما قار يحبوا هنا من حقيقه الله قوريشين إلى امرخ نشوف فلما تجلى ربه للجبال تعال هودك رايكار إلى, إلى ادوارك وبوربري اديك في قلب جينا وحدك يا ولا لا جاي تبع جبالي وحري لله غيره وما الله نبيك حقا ما بغافل لم أما وعد تعملون صميين اجل الى قد مغما امل قول يثلي عمل تود اعيان اروح بالون قريان كوك اركي قول محال الى فئن لم عالي عمل لم عالي قول اف قول لي لا وحي فئن وشه جمع يصعد عن شيء جراي واحد عمل الله بدون لي شودرالي هذا الشيء يو واحد هذا الشيء أما ها اما اما ثماره من موغا ملائكه الله ترى حدا ولا سجل حتى ونواليد كل حساب كما واهلك امل ثم كجد القطط قلوبكم لا بي 100 من بعد ذلك انتهى الرصاع في الجلاخ وصا هي قلوبتينا كالعجاره صباحي لمته او كذب هذا قدر رجلانك من اجارتك على الدال طلب كما من التجاره للعيال لما القهره قد منه إذا عديد وحكبا بلما الأنهار وضيال وإن منها لحيالك وحكبا لما قارا كزيلا يشقق بالدلد الله وفيخدها كبعا من عدس الموضي وإن منها لحيالك وحكبا لما يعبض في خوبنا أو سوتها من خشية الله اللحب تذي ترادى بالخوبنا أو اللباباها أذيك تقلوبتين لهمها يجب ومالله لعدو تعطى معها في غافرين ألموك معها أما وعاد تعملون سمرين عسان والله أعلى